من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فِيهَا وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون